الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا غضب إنزلت الساعة شيئا عظيم يوم ترونها تذهب كل مضيع مما أوضعت وتضع كل التي حمل حملها. وَرَبَّنَا سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَإِنَّ النَّاسَ إِلَّا يُدَانِ لِفِعْلِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ تبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من توداه فأنه يضل وأهديه إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن في من الفعل فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نقطة ثم من علاقة ثم من مخلقة ثم من بضغة مخلقة وغير مخلقة لنبهين لكم ونقر بالأرحاب ما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم من يتضلّعون أشتدّ، وبكم من يتوفّى وبكم من يردّ، وبكم من يردّ إلى أرض العولج لكي, لكي لا يعلم من بعد علم سيئا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 دارا لها هداة فرباه أنزلنا عليها الماء تزت إهتزت, اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق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 من الناس من يجادل في الله بغير بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير سريع فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خير وَاذ ذُلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِ رَكَ بِمَنْ قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يُظْلَمُ مِنَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن حمل الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدىء الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالی آمین ومن الناس من يعبد الله على حر فَإِنْ نَصَابَهُ خَيْرٌ بَطَأَ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْ قَلَمٍ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا خَاسِرًا الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يدعو مالا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرم من نكحه لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجريهم تحكيها لنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يضل أَلَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَدَاخِرَةٌ فَلْيَمْدُدَ بِسَبَدِ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّنْ ثم يَضْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُزْهِبَنَ كيده مَا يَنْيُرُ وَجَزَائَكَ عَنْ ذَنَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن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 آمین إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَانُوا وَالصَّامِينَ والنصار والبجوس واللهين أشركوا إن الله يحصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 وکفیهم حق علیه العذاب ومن يهیم الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء الله اكبر الله اكبر الحفظ لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الهدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فهذان خصمان اختصموا في ربه فالذين كفروا عتلهم ثياه منا يصف من فوق رؤوسهم الحميد يصعر فيما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حميد كلما أن يخرجوا منها من غم نعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعجلوا الصالحات جنات جنّات تجري من تحتها منهار يحلّون فيها من ساول من ذاب ونؤلاء ولباسهم فيها حليل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء قل فيه والباد ومن ظلم نذقه من عذاب نليم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليه من البيت آلا دشکب شیع و طهی البيت یا كَرَّجَلَا وَعَلَى كُلِّ نَظَامِرٍ يَاتِينَ من كُلِّ فَجٍّ عَنقُ لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ عَلَيْهِمْ وَيَنْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي الْأَيَامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقُوهُمْ مِنْ به مثل النعام منها وأطعم البائس الفريض ثم ليقضوا تفسلا ولينفون ذره ولينقضوا فوب البنت العط. الله <سؤال> أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملک يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدي نص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 فهو خير له عند ربه وأحلت لهنا العام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من لوثي واجتنبوا خون الزوم حنفا فكأنما خر إلى السماء فتخططه الطير أو تهوي به الريح في مكان سفيق ذلك ومن يعظم شعائل الله فإنها وَالْقُلُوبَ لَكُم فِيهَا مَنَافِعٌ لَا أَجْنِمُ سَمَّ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بديمة لنعام فإله أبو إله واحد فله أسلم ونشر المخبتين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 صرط الذين علمت عليهم غير المغضوب عليهم وللظالين ولكل أمّة جعلنا من سكن يالقص مال الله عزّ من بني مكلا عام فإله هو إله واحد فله أسلم وبشر المخبيين، الذين إذا ذكر الله لئن اذا ذكر الله وجلا قولوه والصاغرين نعما ما اوصاهم والبطين الصبات ومن رزقناهم ينفقون والبت نجعلناها ل غير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فخر منها واطعن قانعا والمعتوه كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن يَأْنِيَ اللَّهُ لِحُرُوبِهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِن يَنَالُهُمُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هداكم و بشری الله غصب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، اياك نعبد و اياك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال Oh uh -huh. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الله هُوَ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ